اثنان استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الجو معتدل في الخريف الجو مسلج في الشتاء الجو ممتر في الربيع الجو مشمس في الصيف الجو حار اليوم الجو بارد اليوم